بسم الله الرحمن الرحيم بنا بإخوة بخشندي مهربان والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى سوین بە شەو کزوی کە پوشه و بە ڕۆژ کروناگ کەڕوناک و وزاتەی کنێر و می دروست کردووە بەڕاستی هەوڵ و کۆششی ئێوە و جورا ف ئەم من ععاطوەتق وصدد دق بلحوسنا این ذاوکسی مال به بخشی اول خواب ترسیت و پارس کار بید زور لا اله إلا الله یا به اوزو او زویار متید دین بوری آسان کتکی و اما من با خیل و استغن و کذب وا اوكسي الرجدي بكاتو خوي بيني از بزاني و برواي نبي بتاكا كلا اله الا الله يا يا بهشت اوزو ري سختي بو اساندكين وما يغني عنه ماله اذا ترد والسروه سامانكي قازان دي بيناغينا كاتكاتي اداتي ان ن علينا للهدا وإن لنا للآخرة والأولى براس تيل سر أمة يرنوني وهردو ذهانه أمة فأنتذرتكم من إيه ترسان بأعجيري تجيب لي صدار لا يصل لها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. كزناتي يتناود وزخوة مقر خراب كرينكاس أو كسيك بر واين پشتي وفشتى هالكيردبيل آيني راست. وسيجنبها الأتقى. ولي دور دخري توا باريس الذي يعطي ماله يتزكى، أبي مال خويد بخشة تدل ودروني بقى جبعتها. وما لأحد إنده من نعمة تجزى، لكانت يقد كست ساكي شوي بسرية ونيه كPADاش بدرية إلا أتغأ وجه ربه الأعلى وَلَسَوْفَ يَرْبَعُ تنهام بستي رزامن دي بلورد جاري برزو بلندا سفن بخوا أو كسيوابيت لمولا رازيد باب باداش دواروش